بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يصفه أوي قصمه قليلا أو عليه ورث من القرآن تغتيلا إن سنلقي عليك قولا تفيلة إننا شئت الليل هي أشد وفؤو وأقوى مكيلا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 ان ربك يعلم انك تكون معنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم الا ان تحصوه فتب عليكم فقره ما تيسر من القران علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتون من تضليل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقمن الصلاة وأتوا الزكاة وأقربوا الله قربا حسنا